ك م ا باركت ع ل ى إ ب ر ا ه ي م و ع ل ى آ ل إ ب ر ا ه ي م في ا ل ع ا ل م ي ن إنك ح م ي د مجيد